aa aa se gitri gilzaira antak يا دلم يا يا بعد حالي يا بعد حالي, حالي حنانك تا طالي يا رحم ما بعد خانك يا رحمك معبودنا اللواء أنت طالبني بنسيانك وأنت لك في القلب منزلي ولا حلا ولا ذقان وانك وبالوصف تضرب كم ذلك كل شيء بالحلازان مثل بدر في السماء علي مثل بدر في السماء علي فتنت في نظرة عيانك ورمش عينك سهمك التالي والورود الحمر بوجان مبسمك فيها العسل حالي ومبسمك فيها العسل حالي ولا البراق بسنانك افتانتني فيك طوالي يا حلو <تصفيق> تنطق بالسانك توزن الكلمة بمعدالي والجديل لك سمتانك أسودون عموي حلالي وهي توتك ما يا كروي انقالي فاضني لبسك وستانك يوم شفتك تمشي قبالي تذني وتهز بردانك القل خطوات تختا عودك يا حبيبي في وبلاني البنات اللي عن خوانك ولبو والأم والخالي ولبو والأم والخالي فوق هذا حب عمانك باقي في القلب ما زالي ذا الغلال وطالبك يا مشغل بالي ضمري يا زنب حضانك واحتويني يا بعد حالي واحتويني يا بعد حالي واحتويني يا بعد حالي